وَإِذَا رَأَوُتْ جَارَةً أَوْ لَهُ وَنِفَضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوا كَقَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ